رسالة الهدى نظم العلامة الشيخ محمد سعيد صفر المدني رحمه الله تعالى الحمد لله العظيم الشاني من أنزل القرآن والمثاني وحقق التوحيد والأحكام وبين الحلال والحرام أرسال بالهدى ودين الحق رسوله ورحمة للخلق على الانام اوجب اتباعه فقد اطاع الله من اطاعه ومن عصاه فهو عصي الله مخالف له بلا اشتباه صلى عليه الله بالسلام مؤيدا بالعز والإكرام والآل والأصحاب والأتباع لهم بإحسان وكل داعي وبعد إن هذه الرسالة فيها اتباع صاحب الرسالة فَقَدْهُ مِرْنَا بِتِبَاعِهِ دِيْهِ فِي أَمْرِهِ وَنَنْتَهِ عَنْهِهِ قَالَ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ قَلْضَلَ مَنْ عن هديه يمين وهذه الآيات في أمثالها تبلغ النفس النفسامنا آمالها ودلت السنات بالإجماع على اتباعه فنعم الداعي قد أجمع الأصحاب والأئمة بعدهم من علماء الأمة أن كتاب الله أصل أول عن حكمه المبين ليس يعدل. وسنة المختار أصل ثاني بها يبين مجمل القرآن والثالث الإجماع لا تجتمع على الضلال امتي متابع والرابع القياس رأي المجتهد ما ليس موصوصا على ما قد عهد إذا تحق حققت الاصول الاربعه وهي على ترتيبها متبعه فان اتى النص من القران فالحكم فيه القطع كالايمان وما باحد ولو قد شوهرت ظنيه الا اذا تواترت أما الضعيف ليس ذا محال يقبال في فضائل الأعمال والقطع بالإجماع إن تحق وهو با اهل والتقى والرأي ظني ايل قياس ليس بظنياته القياس وقدم النعمان وبن حنبل على القياس مرسلا وهو جلي بل قدم النعمان ذو الاساس قول الصحابي على القياس فلا يجوز الأخذ بالتعصب لقول متبوع مخالف النبي إذ أجمع الأئمة الأعلام من بهداهم ينجل الظلام كمالك والمرتضى النعمان والشافعي وأحمد الشيباني بمنع من يتبعهم في بعض ما خلاف نص للحديث محكما بل قد جرى هذا عن الصحابة كعوم المشهور بالإصابة بل صح عنه ذاك في القرآن إذ ليس معصوما من النسيان لم يار مهرا فوق خمسمية فعارضتهم راءة بالآية يقول آتيتم إحداه فعز إذ وافاقها ولم يهن والعذر للأعلام ان لم يسمعوا حديثه لو سامعوا لاتابعوا ولم يحط شخص بأقوال النبي قطعا بلا شك فلا تكن غبي وليس عذرا للذي قلادهم إن خالف النص وما اسعادهم وقولهم تعارض الروايه بمثلها وهما بلا درايه قول ضعيف ساقط بمره بالاتفاق لا يساوي ذره لان ما بالوهم ليس يقبل ولا عليه أحد يعول بل بعد اثبات له يصحح وما اقتضى الترجيح فهو ارجح هذا وقد جرى لاكثر الخلف شيء قبيح ما روي عن السلف كقولهم لا يقتدي ذو مذهبي باحد من غير ذاك المذهبي فالحانفي لا يقتدي بالشافع والشافعي ليس له بتابعي وذاك أمر بين البطلان مخالف للسادة الأعيان قد كان أهل الاجتهاد يقتدي بعضهم ببعضهم ويهتدي وَيَهْتَدِي اقتدى الصحابة النجوم بأمراء الجور ذا معلوم سنوا صلاة الخوف حين شرعت لِأَجْلِ دفع الخلف كيف اجتامعت وفي اتفاقهم ليوم الجمعة على الفريقين قيام الحجتي شقوا عصا الإسلام باختلافهم فالله يهديهم إلى ائتلافهم الداء لا تكفيرهم إخواتهم لا ينكحون الشافعي إبناتهم لأنه يشك. في إيمانه من ذا يرى ذلك في إخوانه والله ما استثناؤهم للشك فإن هذا من عظيم الإف... بل تبركا وخوف العاقبه فاحذره ديت من اذى المعاقبه وقولهم انا الامامى افضل في غيره بلا دليل يعقلوا ليس لهم فيه سوى اقتدائهم واخذهم ذلك عن ابائهم وقولهم لا بد من توجيحي لمقتداه ليس بالصحيح بل يكتفى في الاقتداء بالتسوية كطرق موصولة مستوية. بل جوزوا التقليد للمفضول مع وجود الأفضل المقبول تقليدنا الاربعه الأئمة دون الصحابة هداه الأم أقوى دليل واضح للقائل تقليدنا المفضول دون الفاضل وقولهم يفراد أن يقلد شخصا معينا له مجتهدا فليت شعري من علينا أوجبا الله أو رسوله قد أوجبا والله ما هذا سوى تعصوا بي أدى إلى ما لم يجب وقولهم في الاجتهاد قاطع وأخذنا بما روينا امتانعا لا شك قطعا أن هذا منهم متحك. وباطل لا يعلم من محكم الذكر ولا من سنة ولم يقله أحد الأئمة بل قيل في الأصحاب كل مجتهد وما للاجتهاد كل مستعد فما دليلهم لهذا المدعي يأتي به من ادعى لنتبعاء قيل فيض الجهل والمخالفة قال النبي لا تزال طائفة أو قيل بالعجز عن التحديث فعصرنا أكثر في الحديث كم تارك الأول للأخير وذاك فضل الواسع القدير من ذلك المسيح والمهدي فضلهما مشتهر جليل فهل يقول عاقل إنا مقلدان في الهدى غيرهما وعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حانفي المذهب مع قولهم أليس للمجتهد تقليده للغير من مجتهدي أليس عيسى عندهم مجتهد متى يكون تابعا مقلدا والله لو أن الإمام سامعا ما كان من إفراطهم لجازعا وقولهم لا يعمل المقلد إلا بقول من له يقلد فرض عليه واجب دَامُوا يَحْرُمُونَ إِن خَالَفَهُ وَيَأْثُمُ قَوْلٌ عَجِيبٌ لَمْ يَقُلْهُ مُوصِفُ إِلَّا الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ التَّعَسُّفُ لِسَانًا بِمَأْمُورِينَ أَنْ نُقَلِّدَ إلا النبي الْمُصْطَفَى محمدا فَقَد قدم الدليل بالتساعي بالذكر والسنات والإجماع. أما سؤالنا لأهل الذكر فذاك فيما عنه لسنا ندري إن كنتم لا تعلمون ظاهر في دفعه لا يفلح المكابد. وقول أعلام الهدى لا تعمل بقولنا في خلف نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رايتم قولي مخالف لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك طلبوا ديناك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهما مقالا فاسمع مقالات الهدى الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمصفون يكتفون بالنبي وقولهم رفعوا اليدين مبطلوا في الانتقال ليس شيئا يقبلوا وقرروا الرفع من الصحابة خمسون شخصا قال ذو الإصابة الحافظ بن حاجر وما ورد عن ابن مسعود فذاك معتمد وما أتى عن ابن مسعود فقد قال به النعمان واعتمد ورجح ابن العز ذو الرواية الرفع في الشرح على الهداية قال إذا زاد الفقات يقبل قولهم وذاك شيء يعقل اذ ابن مسعود نفى واثبت والرفع سنة خذوا او اسكتوا ما لي أراكم رافعي أيديكم ليس دليلا حل في ناديكم بل صح أن ذاك في السلام من الصلاة يا ذوي الافهام والوضع دولي الكفي على الكف ورد عن النبي الهاشمي لا يرد رواه مالك وأصحاب السنن ومسلم مع البخاري فعلما ومن يقول بدعه فقد كذب دعه ولا تذهب لما له ذهب فحيثما وضعت تحت السروه أو فوق أو في الصدر ليس يبقى اراه وصح حروات فوق الصدر كما رواه وائل بن حجر وقولهم في المقتدي اذا تلا فاتيحه صلاته قد ابطل قول سخيف ساقط لا يعتمد لانها الصلاه نصا قد ورد قالا بها اكثروا أهل العلم كما رواه الترمذي ذو الفهم وعن محمد وذاك ابن الحسن قول صحيح طيب المعنى حسن المقتدي يقرأ في سر به لأجل الاحتياط للجهرى به كما يقول مالك وأحمد وذاك قول ظاهر يعتمد وهو كما قال علي القاري أولى لأجل الجمع للأخبار وكم له من حانفي رجح لأنه دليله قد واضح وقولهم إن اقتدى بشافع يسجود قبله ولم يتابعي عند قلوت يظهر فعجب له اقتدى به وخالفه والقول في الجلوس بالإشارة قول صحيح واضح العبارة ومن يقول انه محرض قد قال قولا باطلا وياثم كيف وقد صحت به الروايه عن سيد الانامذ الْهِدَايَةِ فليحذر المغرور فتنه بفتناته لرده قول النبي لعله لقول عالم به اعتنا عندي إمامي والنبي سوا وقال بعض لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثيقة وجاء في قول عن الإمام قدمته فانظر لي الكلام وقال بعض إنما بمذهبي أمدت لم أؤمر بأقوال النبي وذا كثير عنهم لا يحصى يبلغ في القبح لحد أقصى من استخف عامدا بكل ما عن النبي جاء كفرته فكن كما قيل عن المهدي يهوي إذا قيل عن النبي فيضع الخد على التراب تواضعا لسيد الأحباب خاتبة في رد بعض البدع من كل أمر سيء مختارعي من شرها إطالة الثياب هنا إن عن الصواب وقد سمعت قول بعض العلماء بأن هذا ينبغي للعظماء وهم كأهل العلم والسلام السادات لأنه استحسين في العادات وقصر الثوب شعار السفل فاظر إلى كلام هذه الجاهلة فاترك كلامهم وخذ بما صفا وهو اتباع الهاشمي المصطفى لا حظ للكعبين في الإزار ما زاد عنهما غدا في النار كقولهم بأن من عاداته ما وجدت قد ساقطت جمعاته قالوا بترك فرضهم للبدعه وليس هذا غير هدم السنه وفتحهم للناس باب الحيل فكم حوت من علل وخالل منع الزكاه والربا فتشابها نعوذ بالله من ارتكاب كم شفعة بفعلها قد مونعت وكم حقوق للأنام ضيعت ما جوزت إلا لدفع الضرر كما أتى في بيع تمر خيبري ومن عظيم ما أتوا من البدع في مسجد الرسول أعلى من ركع يوم كنيسة من الفساد وكثرة الصياح للأوضاد وخلطة الرجال والنساء وغير ذلك من الأهواء كذا كما يفعل في الزيارة لحمزة الليث أبي عمارة من صرف أموال ومن إفساد مع ما يرى من منكر في النادي يرون لهوهم وبغيهم حسن كأنه عندهم من السنن حتى يقول بعضهم لبعض تقبل الله كفعل الفوضي كذا كإيضا جملة القباب فإنها تدعو إلى كذاك إبقا في في الحجرة الفيحة لتعظيم النبي وليس تعظيم نبينا بأن نعسيه اتباعنا السنن وذبحهم للجن والشيطان شرك وفيه ساخط الرحمن وبيعهم أولادهم للأولياء لدفع موت من فعال الاشقياء وشر بدعه بدت في الامه هذا الدخان اذ فشت وعمتي قد اضاع شاربوه مالا فالله يهدي من اليه مالا ومن يقول انه كالطيب فما له في الذوق من نصيب هذا وكم من بدعه وَفِتْنَةَ فِي الْحَارَمَيْنِ بَلْ وَكُلِّ بَلْدَةٍ فَنَسْأَلُ اللَّهَ حَتْبَاعَ أَحْمَدَ فَهُوَ الَّذِي لِكُلِّ خَيْرٍ قَدْ هَدَى وَاللَّهُ يَهْدِينَا إِلَى مَرْضَاتِهِ صِدْقًا وَيُؤْنِينَا إِلَى جناته تم نظامي في رسالة الهدى في للنبي المقتدى صنفتها وسيلة لقربه عسى أكون في غد من حزبه لم ال في جهدي الى إنصافي مجتالبا طريق الاعتسافي والله عالم بسري والعالم يصلح مني ما وما بطن عدد هذا النظم صف تاريخها فاسمع بأذن ثم كن مصيخها والحمد لله على حمدا به يحسين لي ختامي ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله الخلاصه الكرام وصحبه الهداه للانام والتابعين هديهم ومن قف آفا ربكم والله حسبي وكفى